بسم الله الرحمن الرحيم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مصلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذلتا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من وكاذب كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا للصفاء ما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد الفهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل متمام ألا هو العزيز الغفار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 لذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكبروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وَزْرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا مستل إنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم مَا إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَنِينًا إِنَّكَ من أصحاب النَّارِ أن من هو قانة آلاء الليل ساده وقائم يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن ما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا تفوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني وأمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عفيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلفا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خفروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من خوفهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاستقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فَذَكِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ القول الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ سَتُنقِذُ مَنْ في النار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 ثم يخرج به درم مختلف الألوان ثم يهيج فتره متصفر ثم يجعله حطاما إن في ذلك ذكر لقل الألباب أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ فَهُوَ عَلَى نُورٍ من رَبِّهِ صويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ظلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني متانية قشعه منه جلود الذين يخشون ربهم ثم مسلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك أهدى الله يهدي به من يشاء ومن يضمن الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأدعقهم الله الخذية في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون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 أليس الله بعزيزٍ ذي انتقام ولئن ألسهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل فرعية ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه أو أرادني برحمه هل هن ممتكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكلون متوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأسي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم في منامها سيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أدنى المطناق إن في ذلك آيات لقوم يتفكرون أم استخدوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِنُونَ قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده شمع الزف قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم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 إن الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم سيئات ما كتبوا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزون. فإذا مس الإنسان ذوق دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا، قال إنما أتيته على علم.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 أن الله يبصد الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور إنه هو الغفور الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب دميعا إنه هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبئوا إلى ربكم عسلاكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وَاتَبِعُوا أَحْتَنَمَ أُنْزِلَ عَلَيْكُم مِن رَب بِكُم مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِن قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ضَغْتَتُوهُ أَن لَا يَا أن تقول نفسيا حسرة على ما فرّت في جن بالله أن تقول نفسيا حسرت على ما فرّت في جن بالله وإنكم وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدى لي من المستقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى لو أن ذيك رتان من المحتين ذالا قد جاءك اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامه ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مَسْوَدَّ الَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتقوا. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتقوا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 وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والأرض جميعاً قبضتُه يوم القيامة والسموات مطويات بيمين سبحانه سبحانه وتعالى عن ما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 واشرقت الارض بنور ربها واشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وزي ابي النبين والشهداء وقضي بينهم بالحق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 فتحت أبوابها وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم أَلَمْ يَعْتِكُمْ وَسُمْ مِّنْكُمْ يَتْنُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ, وينذرونكم لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَادَا قَالُوا بَلَا وَلَكِمْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمْ دخلوا أبواب جهنم قالبين فيها فبئت مسوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة جمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، فقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، سلام عليكم طبتم، فادخلوها خالدين. وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوع من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين وترى الملائكة حابين من حول العرش يسبحون. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين